بوك تو سدون دست ثلاثة وسبعون ثلاثة وسبعون نيشتو سميه السماح بعمل شيء السماح بعمل شيء سميش للفيكة دفوزش افتوموبيل؟ هل сирт јасмнх лека ан ткоде сијара? هل سرت يسمح لك أن تقود سيارة هل سرت يسمح لك أن تقود سيارة لي دا هل سرت يسمح لك أن تشرب الخمر هل سرت يسمح لك أن تشرب الخمر هل سرت يسمح لك تشرب الخمر هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ سمي يسمح أن يجوز يسمح أن يجوز سمي لي أوفد هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ سمي لي أوفد دسبوشى. هل يسمح بالتدخين هنا؟ هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ موجلي دس أплатي سو كREDIT نا هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ مُجلي دَسَبْلَاتِ الشَّكِ هل يجوز السداد بالشك؟ هل يجوز السداد بالشك؟ مُجلي دَسَبْلَاتِ سَمَوْ وَجُودَةَ هل يجوز دفع كاش فقط؟ هل يجوز الدفع كاش فقط؟ تسمح <تصفيق> لي أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ <تصفيق> أتسمح لي مجرد أن أتصل بالtelephone؟ سميامي لي مجرد سؤال؟ أتسمح لي مجرد سؤال؟ سميامي <تصفيق> <تصفيق> لي مجرد أن أقول شيئا؟ أتسمح لي مجرد أن أقول شيئا؟ توي لا يسمح له أن ينام في المنتزه. لا يسمح له أن ينام في المنتزه. توي نسمة لا يسمح له. أن ينام في السيارة. لا يسمح له أن ينام في السيارة. توي، لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. اسمى مالدى أتسمح أن نجلس. أتسمح أن نجلس؟ سمي ملِي دجوجو أتسمح بقائمة الطعام؟ أتسمح بقائمة الطعام؟ سمي ملِي هل يجوز أن ندفع منفصلين؟ هل يجوز أن ندفع منفصلين؟